يا أخي يوم التقينا كان في الله اللقاء أين ذاك العهد أين أخواب يا أخي يوم التقينا كان في الله اللقاء Kemhankasha on mua, niin kuin إن أكون فارقت صحبي فالوفاء اليوم باقي إننا بعد الفراق سوف نحب. أحيا بالتلاقي وبعث الشوق رسولنا هذه الأغصال مالاً مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس طالت قد ناقت الرحيم.